اللهم لك الحمد العالمين. والصلاة وقولك الحق المبين محمد. صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم ومن اصدق من الله قيلا ومن والسلام من الله حديثا ونشهد والسلام لا سيدنا محمد. الله المتوحد بالجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الامور على التفصيل والاجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ونشهد أن نبينا وسيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله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 العظيمة ونعمك الجسيمة حيث أنزلت لنا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرايع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس فيه التباس ولك الحمد على ما يسرته لنا من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك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 اللهم ذكرنا منهما ما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته وارزقنا تلاوته انا الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله سائقنا ودليلنا الى جناتك جنات النعيم برحمة يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يحل حلالا ويحرم حراما ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدودا ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدودا اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا ممن من يقرأ القرآن في يرقى. اللهم اجعلنا ممن يقرا القران فيرقى اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقاه ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقاه يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن لقلوبنا عضياءه ولأبصارنا جلاءه ولأسقامنا تواءه ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم البسنا به وأسكننا به الظلال وأسبق علينا به من النعم وادفع به عنا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 اللهم ارفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم ارفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قررناه فاتبع قرانه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وافصحها كلاما وابينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس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 وعند ختمه من الفائزين ولثوابه حائزين ولك في جميع شهورنا ذاكرين ولك في جميع أمورنا راجين اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى ومن الذل للعز ومن الفقر الى الغنى ومن الليساءه الى الاحسان ومن الضعف الى القوه يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم تجاوز عنا ما كان فيه من التقصير اللهم تجاوز عنا ما كان فيه من التقصير يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم يا الهنا ويا مولانا حضرنا ختم كتابك ونخنا مطايانا ببابك ونخنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فلا تطردنا عن جنابك فانه لا حول لنا ولا قوه الا بك يا الله, يا الله يا الله يا الله يا الله اقبلنا في الصالحين تقبل صلاتنا تقبل صيامنا تقبل صلاتنا تقبل صيامنا تقبل قراءتنا للقران يا ارحم الراحمين يا الله يا الله ما ضل من ناداك يا الله ما خاب من رجاك يا الله نسألك يا إلهنا أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم زدنا ولا تنقصنا واثرنا ولا تؤثر علينا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تمنعنا يا ارحم الراحمين عبدنا لك عبدنا لك غللنا لك استعملنا في طاعتك استعملنا في طاعتك ارضنا يا ارحم الراحمين رضنا وارضنا رضنا وارضنا رضنا وارضنا رضنا وارض وارض عنا يا ارحم الراحمين يا رب يا رب لا تصرفنا إلا وقد صرفت ذنوبنا يا رب لا تصرفنا إلا وقصرت ذنوبنا أمحو خطايانا اغفر زلاتنا تجاوز عن تقصيرنا يا ارحم الراحمين من نقصد وأنت المقصود وإلى من نتوجه وأنت صاحب الكرم والجود الهنا ليس لنا في الوجود رب سواك فندعوه يا الله يا الله اعتق رقابنا من النار اجمعين اللهم اعتق رقاب الحاضرين والسامعين اللهم اعتق رقابهم من النار يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين لا ابر بنا منك ولا ارحم بنا منك, لا أبر بنا منك, ولا أرحم بنا منك امت ارحم بنا من امهاتنا اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلماءنا ومشايخنا ومن لهم فضل علينا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ومن أحبنا فيك ومن احببناه فيك ومن ساء الينا ومن اساءنا اليه اللهم اغفر لنا اجمعين واعتق رقابنا من النار يا ارحم الراحمين يا من ملك رقابنا يا من ملك رقابنا يا صاحبنا في شدتنا يا مؤنسنا في وحشتنا يا غايه رغبتنا يا منتهى سؤال السائلين يا منتهى سؤال السائلين اللهم هذه رقابنا نعرضها عليك لتعتقنا من النار يا أرحم الراحمين اللهم يا إله نعتق رقابنا من النار يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ارحمهم كما ربونا صغارا جازم بالاحسان احسانا وبالاسات عفوا وغفرانا يا ارحم الراحمين خص منهم الميتين بالرحمه والمغفره والعتق من النيران يا رب العالمين اسرد الاحياء منهم رض خواطرهم اعطهم ما املوا وسالوا يا رب العالمين اللهم ارزقنا برهم احياء وامواتا يا ذا الجلال والاكرام اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا ولا كربا الا نفسته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا دينا الا قضيته ولا ضاللا الا هديته ولا تايبا الا قبلته ولا مجاهدا في سبيلك الا نصرته ولا عدوا الا خذلته ولا عسيرا الا يسرته ولا اسيرا الا فككته ولا ميتا إلا رحمته ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته ولا أيمن إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا ذا الجلال والإكرام أسعدنا ولا تشقنا يا أرحم الراحمين بيض وجوهنا بيض وجوهنا بيض وجوهنا نقص حفنا نقص حفنا امح خطايانا اغفر زل تجاوز عن تقصيرنا أعطنا ما سألناك يا ارحم الراحمين اللهم أعطنا ما سألنا يا ارحم الراحمين هذه بضاعتنا مزجاة فأوفلنا الكيل يا رب العالمين اللهم أوفلنا الكيل يا رب العالمين خيرك الينا نازل وشرنا اليك صاعد تتودد إلينا ونحن نبارزك بالمعاصي اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها اولها واخرها سرها وعلانيتها يا رحم الراحمين اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم حرر المسجد الاقصى من يد يهود اللهم حرر المسجد الاقصى من يد يهود يا قوي يا عزيز اللهم كل اخواننا في اليمن وفي العراق وفي باكستان وفي افغانستان وفي بورما وفي الصومال وفي كل مكان يا ارحم الراحمين كن لاخواننا في كل مكان يا رب العالمين اللهم كن لاخواننا في مصر اللهم كلهم عونا ونصيرا اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم لا تشمت بهم عدوا ولا حاسدا يا أرحم الراحمين وحد صفوفهم وحد كلمتهم اجمع كلمتهم على القرآن والسنه يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في الشام اللهم كلهم عونا ونصيرا اللهم كلهم عونا ونصيرا اللهم انزل عليهم من الصبر يا ضعاف اضعاف ما نزل بهم من البلاء يا ارحم الراحمين اللهم انزل عليهم من الصبر يا ضعاف اضعاف ما نزل بهم من البلاء يا ارحم الراحمين احقن دماءهم إحقن دماءهم صن أعراضهم أطعم جائعهم أكس عاريهم احمل حافيهم تول أمرهم اللهم اشف مرضاهم اللهم داوي جرحاهم اللهم ارحم موتاهم وتقبلهم شهداء عندك يا رب العالمين اللهم عليك بعدوك وعدوهم اللهم عليك ببشار وأعوانه اللهم احصهم عددا وقت ولا تغادر منهم أحدا يا قوي يا عزيز ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم من أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بيسوء اللهم أشغلوا في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وزوى الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين اللهم أصلح شباب المسلمين وفتيات المسلمين اللهم اصلح شبابهم ونساءهم اللهم أصلح رجالهم وشيبهم اللهم كلنا في جميع أمورنا يا ارحم الراحمين اللهم احفظنا بحفظك واكلعنا برعايتك واحرسنا بعينك التي لا تنام يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اعد علينا رمضان اعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في ثوب الصحة والعافية يا أرحم الراحمين أعده على الأمة الإسلامية وهي في ثوب العز والتمكين والنصرة يا أرحم والراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل وسلم على النبي المصطفى المختار وعلى جميع الاله والصحب الاخيار، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا عزيز يا غفار